بسم الله الرحمن الرحيم الحال وأشجار أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح ودارت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح فلم تر فيهم إلا سكارا سرورا والسرور هناك صاح إذا نادى أخل الذات فيهم أجابا له حي على السفاح ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاض الملاح عشق حيث. وغيان ماذا أقول عن الغناء صوت العصياء وعدو القرآن ومزمار الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجر وطر عن كل راكع وساجر وغفل عن ذكر الرب المعبود واستأنس لأصوات النصارى واليهود والتلية بالقلق والوساوط وأحاط به الضيق والهواجر فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت منهم الأصوات وهاجت منهم يتمايلون تمايل السكران ويتكسرون تكسر النسوان وكم من قلوب هناك تمزق وأموال في غير طاعة الله تنفق يدري عن المغنية فلانة إفية أكلها لون ثوبها مقاس حذائها عدد حفلاتها أسماء ملحليها ويدري عن المغني فلانة عن سيارته عدد أشريطه ألحان أغنياته وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية النبي ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرى فقالت أ شيطان, شيطان اخرجوه يهتزه قاده كلما سمع صوتها او رأى صورتها وكم الفتاة العفيفة سمعت فطربا فاجرا اشتاقت الى صوته وصورته فلا تعجب اذا رأيته او رأيتها يعلقون الصور يجمعون الاشرطة والقلب يهوا ويتمنى واستذز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعذهم وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُمُورًا وصوت الشيطان هو الغناء يحضر معه الشيطان ويغلب على الإنسان فما بالك إذا اقترن بكلمات رقيقة وألحان صفيقة فهو أهل عند ذلك ان يغلب على الألباب فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكار والتصديع ورفية الزنا وقرآن الشيطان وغنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومسنور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تبا لجي الأسماء والأوصاف الحان وأحسن هلج هل الع. والرقص والمزمار عدتنا والخصم عدته علم وآلاته تقود أمتنا في الحرب غانية والجيش في الحرب قد ألهته مغناته كم بددوا المال هدرا في مبادلهم وفي ليالي الخنى ضاعت مرؤات وأشجان ربح البيع أبا يحيا ربح البيع أبا يحيا فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وأشجان فصدق ابن مسعود وإن لم يقسم وأشجان يقول ابن مسعود لو رأى زماننا هذا أصبحت الأغاني تسمع في والطائرات والمطارات وألعاب الأطفال وأجهزة الجوال كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري لبست ثوب العيش ولم أستشق وربك يخلق ما يشاء ويختار قلت المحبة عندي لو تعلمين عبادة الله أمر بالصلاة والصوم لا بالقراءة القرآن لا يقول الله امر لعيونك أسهر كفل ان الله لا يأمر بالفحشان وإن ان الله لا يؤمن بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون اتقولون على الله ما لا تعلمون ليه القسوه ليه, ليه الظلم ليه؟, ليه يا رب ليه هكذا يتهم الله عز وجل بالقسوة والظلم وهذا المغني هو الآن تحت أطباق الثرار يا سانع المناء لا بربك الكريم يا سانع المناء أين المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا يا سانع المناء أين الذين إذا سمعوا حكم الله سلوا وأطاعوا ادعن وانصاع يا عمي لا اما تعتني ذكر الاغاني والغزل وقل الفصل وجاند من هزل إن اهنا عيشه قضيتها ذهبت لذاتها والاثم حل مؤسسه الونين الخالد للانتاج الاعلامي والتوزيع تقدم الالحان الالحان واشجان للشيخ محمد العري الحمد لله الذي هن على عباده بالاسماع والابصار الحمد لله الذي كرم الإنسان ورفع له المقدار واصطفى من عباده المتقين الأظهار فوفقهم للطاعات، وصرفهم عن المنكرات، وأعدَّ لهم عقب الدار أحمده سبحانه فهو الذي خلق المنطق واللسان وأمر بالتعبُّد وطاعة الرحمن ونهى عن الغيبة ومنكر البيان فسبحانه من إلهٍ عظيم يأمر وينهى ويفعل ما يشاء وينصب الميزان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 أنثرها بين يدي أقوام تعلقت قلوبهم بالمعازف والألحان هاجت لها أحاسيسهم وتعلقت بها نفوسهم أبعثها إليهم لأني أعلم أنهم مؤمنون موحدون تشتاق نفوسهم إلى الجنات ويعظمون رب الأرض والسماوات هم خلان لنا وأحباب بل إخوان وأصحاب نرجو أن يجمعنا الله بهم في الجنات ولئن كان الشيطان تغلب عليهم تاره فهم أهلٌ أن يغلبوه تارات ولكن ماذا أقول وبماذا أبدأ؟ نعم ماذا أقول عن الغناء؟ صوت العصيان وعدو القرآن ومزمار الشيطان الذي يزمر به فيتبعه أولياؤه ماذا أقول عن الغناء وهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت منهم الأصوات وهاجت منهم الحركات يتمايلون تمايل السكران ويتكسرون تكسر النسوان وكم من قلوب هناك تمزق وأموال في غير طاعة الله تنفق قضوا حياتهم لذةً وطرباً واتخذوا دينهم لهواً ولعباً ماذا أقول عن الغناء؟ وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجد وفر عن كل راكع وساجد وغفل عن ذكر الرب المعبود واستأنس بأصوات النصارى واليهود وابتلي بالقلق والوساوس وأحاط به الضيق والهواجس فسل ذا خبرة ينبيك عنه لتعلم كم خبايا في الزوايا وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداف المنايا إذا ما خالطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف النفس عبدا للصبايا ماذا أقول عن الغناء؟ وقد تغلب على بعض العقول وطَغَى وزاد في الضلال وبغَى بل لو سألت بعض الناس اليوم عن النبي عليه الصلاة والسلام عن سنةٍ من سننه أو هدي من هديه أو طريقة منامه او استيقاضه وأكله لقال لك لا أدري نعم ومن أين له أن يدري وهو يعكف على هذه الأغاني انا الليل وأطراف النهار يدري عن المغنية فلانة كيفية أكلها لون ثوبها مقاس حذائها عدد حفلاتها أسماء ملحنيها ويدري عن المغني فلان عن سيارته عدد أشريطته الحان أغنياته وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية النبيل وما خلق الله العباد لأجل غناء وفساد وإنما خلقهم ليعبدوه ويحموا الدين وينصروه ومن عاش عيش المؤمنين ورفع راية الدين لم يلتفت إلى شيء من ذلك نعم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 وصالحون فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا بذلوا لربهم حياتهم وأنفقوا له أموالهم وأدلوا بين يديه جباههم وفارقوا لأجله أوطانهم يأخذ ربهم من دمائهم يغسل بها سيئاتهم ويطيب حسناتهم وانظر إلى صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه كان من أول من أسلم في مكة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 وأن يصلي مع المسلمين ويذكر الله مع الذاكرين لكنه لا يستطيع مع وجود هؤلاء الحرس حوله فلما نام تلك الليلة تصنع أمام الحرس أنه يريد الخلاء فخرج معه بعضهم يحرسه خرج إلى خلائه فلبث قليلا كأنه يقضي حاجته ثم رجع فلبث قليلا على فراشه ثم قام كأنه يريد الخلاء فقام معه الحرس ثم عاد فلبث قليلاً ثم قام كأنه يريد الخلاء فلما قام أربع مرات أو خمس قال بعضهم لبعض إن اللات والعزة قد شغلته ببطنه الليلة فلا عليكم ألا تقوموا معه فقام بعدها مرة ومرتين وثلاث فلم يقوم وراءه حتى إذا أمنوا أنه سيرجع إليهم خرج في المرة السابعة أو الثامنة ثم لازال هارباً من مكة خارجاً منها فلما أبطأ عليهم نظر بعضهم إلى بعض قالوا قوموا التمس خبره فخرجوا إليه إلى موضع خلائه فلم يجدوه فعلموا أنه قد اختال عليهم فخرجوا وركبوا على خيولهم ثم أدركوه على حدود مكة فلما رآهم رضي الله تعالى عنه رآهم مقبلين إليه رقى على ثنية جبل ثم نثر أربعين سهما بين يديه ثم أخذ سهما منها وضعه في كبد القوس ثم شده ثم صاحبهم وقال يا معشر قريش قد علمتم أني أصوبكم رميا ووالله لا يصل إلي رجل منكم إلا وقد وضعت في صدره سهما فماذا تريدون مني بعد ذلك إذا قتلت منكم أربعين رجلا نظر بعضهم إلى بعض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 ترك ماله وترك ذلك الوطن وذلك المال الذي جمعه بكد الليل وتعب النهار لكنه مع ذلك ما دام أنه سلم له دينه فالأمر عند ذلك أهوا حتى إذا وصل إلى المدينة أقبل إلى مسجدها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 ولم يدنس دينه ولم يقارف وإنما سمت نفسه إلى سماع كلام الرحمن والتقلب في الجنان قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها ذلك هو الفوز عظيم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 أن وقف هذا الراكب على بعيره بين أيديهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت؟ قال أقبلت من أهلي وولدي وعشيرتي قال فأين تريد؟ قال أريد المدينة أريد هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال صلى الله عليه وسلم قد أصبته فابتهج الرجل وتهلل وجهه قال أنت رسول الله؟ قال نعم قال يا رسول الله علمني ما الإيمان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 فهوى البعير وهوى الرجل من فوقه فوقع على هامته وما سأل ينتفض فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه علي بالرجل فوسب إليه عمار وحذيفه فأقعداه فلم يقعد حركاه لم يتحرك كلماه لم يجب قال يا رسول الله قبض الرجل مات فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم أعرض عنه فجأة ثم التفت إلى حذيفة وعمار وقال أما رأيتما إعراضي عن الرجل قال بلى قال فإني رأيت ملكين يد في فمه من ثمار الجنة فعلمت أن الرجل قد مات جائعا نعم أقوام عرفوا للخالق حقه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 قال سبحان الله أعصي الله قال نعم إذا دعتك نفسك إلى المعصي اعصي ولا بأس عليك ولكن لي إليك خمسة شروط قال وما هي قال له إبراهيم إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يرأك الله فيه قال الرجل سبحان الله كيف أختفي عنه وهو الذي لا تخفى عليه خافياه قال ابراهيم سبحان الله أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك فسكت الرجل ثم قال زدني قال ابراهيم إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه فوق أرضه قال الرجل سبحان الله وأين أذهب وكل ما في الكون له قال ابراهيم أما تستحي أن تعصي الله وتسكن فوق أرضه قال الرجل زدني قال ابراهيم إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه قال الرجل سبحان الله وكيف أعيش وكل النعم من عنده قال إبراهيم أما تستحي أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك قال الرجل زدني قال إبراهيم فإذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم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 ثم بك الرجل وهو يقول أين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون نعم هؤلاء أقوام تسامت نفوسهم عن الهوى والألحان وتعلقوا بنعيم الجنان لم يفلح الشيطان في جرهم إلى شهوات ولا مجالس منكرات زمر الشيطان لهم فلم يتبعوه وصاحبهم فلم يجيبوه فصاروا من عباد الله المخلصين واستمع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 ثم قال الله عز وجل قال فاذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ثم بين الله تعالى الطرق التي يضل بها الشيطان بني آدم فقال عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وصوت الشيطان هو الغناء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 قال والله ما أركع إلا لله عندها دخلوا على الملك قالوا له يا أيها الملك إن الرجل أبى أن يدخل بين ذيك راكعا وإن رآه الناس غير راكع استخفوا بأمرك فقال لهم الملك أدخلوه من الباب الآخر وكان باباً صغيراً لابد لمن أراد أن يدخل منه أن يحني رأسه فلما أقبلوا به على ذلك الباب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 فإذا هم يتمايلون فلما رأى ذلك مال على أصبع يده أو رجله واجتهد حتى جرحه ونزف منه الدم فأشغله ألم الجرح عن السماع خوفا من تسلط الشيطان ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرة فقالت اوف شيطان شيطان أخرجوه نعم صوت الشيطان هو الغناء ألا ترى أنه يثير الغرائز والآثام ويدعو إلى الاختلاط وأنواع الحرام ولعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا وكم من حر صار به عبدا للصبيان والصبايا وكم من غيور تبدل به إسما قبيحا بين البرايا وكم من غني أصبح به فقيرا بعد المطارف والحشايا وكم من معافا أحل به أنواع البلايا بالله عليكم أيها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 وهذا ظاهر لكل من تأمل في كلمات الأغاني بل ظاهرٌ لكل من نظر إلى أسماء الأغاني أغنيه بعنوان آه يا زين وأخرى آخر غرام وثالثة الهوى ماهو كلام ورابعة ليلة مع حبيبي سألت علي بحبها يا أهل الهوى آه يا ويلي وما تكاد تسمع فيها إلا الحب والغرام والعشق والهيام مع ما فيها من فتنه الرجال بأصوات النساء وفتنه النساء بأصوات الرجال ومع ما فيها من تغننج ودلاله وانك لا تعجب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 فالغناء والله هو رقية الزنا وداعية الخنى ومزمار الفساد وضلال العباد ذكر ابن قدامة في التوابين أن رجلا عابدا مر يوما ببيت فسمع جارية تغني داخل البيت فوسوس إليه الشيطان فبطأ خطاه ليسمع رآه صاحب الدار خرج إليه ثم قال هل لك أن تدخل فتسمع قال أعوذ بالله فلم يزل به حتى وافق وقال أقعدني في موضع لا أراها فيه ولا تراني قال صاحب الدار نجعل بينكما ستر فدخل وجلس خلف الستر فتغنت وتغنجت وتأوهت وضربت بسلاح الشيطان فأعجبته واشتاق إليها فقال صاحب الدار هل أكشف الستر قال لا فلم يزل به حتى كشفه فرآها فاجتمعت فتنة السمع والبصر فلم يزل يسمع غناءها حتى شغفت به وشغف بها وأصبح في كل يوم يستمع إليها وافتضح أمره وأمرها فلما تمكن الشيطان منه ومنها قالت له يوماً أنا والله أحبك قال وأنا أحبك فدعته إلى الفاحشة وقالت ما يمنعك فوالله إن الموضع لخالٍ فانتفض وقال بلا ولكني لا آمن أن أفاجأ بالقضاء ثم بجمرٍ كالغضى ثم بسياطٍ وزقوم وتهويلٍ ورجوم ثم نهض من عندها وعيناه تذريفان فلم يرجع إليها بعد فانظر كيف كاد أن يهلكه الشيطان بسماع المعازف والألحان وقال علي بن الحسين كان لنا جارٌ من المُتعبِّدين قد برز في الاجتهاد صلَّى حتى تورَّمت قدماه وبكَى حتى مَرِضَت عيناه فاجتمع إليه أهله وجيرانه وسألوه أن يتزوَّج حتى تُسرِّي عنه الزوجة قليلا فخشي أن يتزوَّج حُرَّةً فتشغله عن طاعة ربه فاشترى جاريةً يقضي منها وطره وكانت مغنيةً وهو لا يعلم فبينما هوذا ذات في محرابه يصلي رددت الجارية أبياتا ولحنتها ورفعت بالغناء صوتها فسمعها وهو في محرابه فطار صوابه وثقلت عليه صلاته فقطعها فأقبلت الجارية عليه قالت يا مولاي قد أبليت شبابك وأتعبت حياتك ورفضت لذاتك فلو سمعت غنائي وتمتعت بشبابي فما لا إلى قولها؟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 فلما قرأ الكتاب انتفض وغص بريقه ونهض مبادرا من مجلس سروره وكسر آنيته وهجر مغنيته وتاب من الغناء وتعبد لرب الأرض والسماء فلما مات رآه صاحبه في المنام قال يا فلان ما فعل الله بك فقال قدمنا على رب كريم أباحنا الجنات بما فيها نعم أباحه الجنات بما فيها وكم من شاب تعلق قلبه بمغنية فاجرة يهتز فؤاده كلما سمع صوتها أو رأى صورتها وكم من فتاة عثيفة سمعت مطربا فاجرا فاشتاقت إلى صوته وصورته فلا تعجب إذا رأيته أو رأيتها يعلقون الصور ويجمعون الأشرطة والقلب يهوى ويتمنى فيا من يرى سقم يزيد التي أعي الطبيبي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 لطم وجوه وشق جيوب فسمى الغناء صوتا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحق والفجور وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله قيل ما هو له الحديث فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء وصدق ابن مسعود وإن لم يقسم وسئل محمد بن الحنفية عن قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما قيل له ما هو الزور قال هو الغناء لأنه يميل بك عن ذكر الله وقال تعالى لكفار قريش أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون قال ابن عباس سامدون مغنون تقول العرب اسمد لنا أي غن لنا ووصف الله تعالى أحوال عباد الأصنام عند البيت الحرام فقال عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه والمكاء والتصديه نوع من المعاد وهو التصفيق والتصفير ومن عظم خطر الغناء توحد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المعاذف بالمسخ والقدف فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمة خسف وقدف ومسخ قيل يا رسول الله متى؟ فقال إذا ظهرت القينات والمعاذف واستحلت الخمر وقال صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر ويعزف على رؤوسهم بالقيان يمسخهم الله قردة وخنازير والقيان جمع قينة وهي المرأة المغنية سيعاقب الله هذه الأمة بما عاقب به الأمم من قبلنا أن يخسف الله بهم الأرض أو يمسخهم قردة وخنازير أو تنزل عليهم حجارة من السماء فمتى يكون ذلك يكون إذا ظهرت المعازف وانتشرت وكثرت وها هي آلات المعازف لا تكاد تحصى عددا بل ها هي مدارس العزف والموسيقى تنتشر في كثير من بلاد المسلمين وها هن المغنيات المائلات المميلات يحركن الشهوات بل ها هم الأعداء يفتكون بأرواح الثكالة ويعبتون بأعراض العذارة وفريق من قومنا في لهوه وطربه لا يجاهد مع مجاهدين ولا يهتم بأمر المسلمين العزف والرقص والمزمار عدتنا والخصم عدته علم وآلات تقود أمتنا في الحرب غانية والجيش في الحرب قد ألهته مغنات كم بددوا المال هدرا في مبادلهم وفي ليالي الخنى ضاعت مرؤات نعم هذا شأن الغناء ولم يبقى إلا أن يتحقق الوعيد بالخسف والمسخ والقدف بالحجارة والحديد ومن تتبع الكتاب والسنة وجد أن للغناء أسماء عدة كلها تدل على ضلاله فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكا والتصدية ورقية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود أسماؤه دلت على أوصافه تبًا لذي الأسماء والأوصاف وقد تكاثر وتواتر كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحذير من الغناء ففي المسنة أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوماً في حاجة فمر بطريق فسمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه حتى جاوزه فقل لي بالله عليك أزمارة راع أولى بالتحريم والترك أم هذا الغناء الذي يتغنج فيه المطرب والمطربة فيفتن القلوب ويشغل الارواح عن علام الغيوب وقال عمر بن عبد العزيز لابنائه احذركم الغناء احذركم الغناء احذركم الغناء فما استمعه عبد الا ان الله القرآن وكتب إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال ابن عباس أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معادر وليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عار ولا قصات فاتنة ولا رقصات ماجنة غناء الأعراب في البدو هل يجوزي ابن عباس هل هو حلال أم حرام فقال ابن عباس أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء قال الرجل يكون مع الباطل فقال ابن عباس فماذا بعد الحق إلا الضلال اذهب فقد أفتيت نفسك أما أبو بكر كان يُسمِّي الغناء مزمار الشيطان وسأل رجل الإمام مالكًا عن الغناء فقال ما يفعله عندنا إلا الفُسَّاط وسُئل الإمام أحمد عن الغناء فقال الغناء يُنبِت النفاق في القلب ولا يُعجِبني والشافعي سماه دياته وأبو حنيفة أفتى بالتحريم فالغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن نعم كيف لا وهو يحرِّك النفوس إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح فهو والخمر رضي عالبان وهما في القبائح فرسان هان فإذا سمعه أحد قل حياؤه وفرح به شيطانه واشتكى إلى الله إيمانه وتقل عليه قرآنه وتراه يميل برأسه ويهزم من كبه ويضرب الأرض برجليه ويصفق بيديه وتارة يتأوه تأوه الحياة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 الخليفة صوت غناء يوما فغضب وأحضر المغنين وقال إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة يعني الذكر من الخيل يصهل فتسمعه الأنثى فتستعد للوطأ وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة وإن التيس لينب فتستحرم له العنز وإن الرجل ليتغنى فتشتاق له المرأة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 يترفعون عن الغناء قال معمر بن المثنى رحل الحطيئة الشاعر مع بناته فجاور قوما من بني كلب فخافوا أن يرى منهم شيئا يكرهه فيهجوهم فأتوه فقالوا يا أبا مليك إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القذى إلينا فمرنا بما تحبه فنأتيه ومرنا بما تكرهه فننهيه فقال لا تأتوني كثيرا فَتُمِلُّونِي وَلَا تُسْمِعُونِي أَغَانِي شَبِيبَاتِكُمْ فَإِنَّ الْغِنَاءُ رُقِيَةُ الزِّنَا يَعْنِي وَإِنَّ عِنْدِي بُنَيَّاتِ لذا أجمع العلماء على تحريم الغناء قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله فإنهم متفقون يعني اتفق الأئمة الأربعة على تحريم المعاذف التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه وقد حكى الإجماع على تحريم المعاذف الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم وابن حجر الهيتمي وغيرهم فهل بعد هذه الأقوال؟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 والحضور الواضح للراقصات المحترفات والبغايا السافلات وانتهاء هذه الحفلات غالبا بجريمة الزنا حتى وإن خلت هذه الحفلات من شرب الخمر ومن الاختلاط والزنا فلا تخلو غالبا من انفاق الأموال الطائلة في هذه المعصية للمطربين والمنظمين والعازفين وإيجار الصالات وتكاليف الحفلات ظلمات بعضها فوق بعض والله يقول إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين هل غناء السابقين؟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 ومعه حادم اسمه انجشه يحذو للابل لتسرع الابل في سيرها اي ينشد الاشعار الراقيه الفصيحه بلحن لتسمعه الابل فتنشط للمسير وكان حسن الصوت فلما حدا ورفع صوته خشي النبي صلى الله عليه وسلم على النساء آخر القافلة فالتفت إليه ثم قال يا أنجشه رويدك يا أنجشه رفقا بالقوارير يعني النساء قال ابن القيم والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعاذف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء فدع صاحب المزمار والدف والغنى وما اختاره عن طاعة الله مذهبا ودعه يعش في غيه وضلاله على تنتنا يحيا ويبعث وشيبا وفي تنتنا يوم المعاد تسوقه إلى الجنة الحمراء يدعى مقربا سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أو ربا ويعلم ما قد كان فيه حياته إذا حصلت أعماله كلها هبا دعاه الهدى والغيب من دا يجيبه فقال لداع الغي أهلا ومرحبا وأعرض عن داع الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعاذف قد صب يراع ودف بالغناء وراقص وصوت مغن صوته يقنس الضبا إذا ما تغنى فالذباء تجيبه إلى أن تراها حوله تشبه الدبا فما شئت من صيد بغير تطارد ووصل حبيب كان بالهجر عذب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 الكفر الصريح كما في قصيدة الشاعر النصراني الذي يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا فيه شئت هذا أم أبيت كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري وتقول قائلتهم في أغنيتها لبست ثوب العيش ولم استشر يعني خلقني ربي ولا استشارني قبل أن يخلقني والله يقول وربك يخلق ما يشاء ويختار كما أنهم يصرحون بعبادة المحبوب ولأجله يعيشون في الدنيا بل يقولون إنهم ما خلقوا في هذه الدنيا إلا من أجله قال قائلهم عشت لك وعنشانك والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وتجد من المغنين من يُصرِّح أثناء أغنيته بعبادة المحبوب كقول أحدهم أعشق حبيبي وأعبد حبيبي وآخر يقول أنا أعبدك وآخر يقول في أغنيته الحب في الشرع فرض على الجميع ارتياده قلت المحبة عندي لو تعلمين عبادة وبعضهم ينافي ويضاد ويكذب على رب العباد يقول أحدهم في أغنيته الله أمر الصلاة والصوم لا بقراءة القرآن لا يقول الله أمر لعيونك أسهر سبحان الله قل ان الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون أما اعتداؤهم على أنبياء الله ورسله فاسمع إلى أحدهم وهو يصف أثناء أغنيته موقفه لما فارقه محبوبه وكيف كان حزنه عليه يقول أثناء الأغنية صبرت صبر أيوب وأيوب ما صبر صبري اعتداء فاحش على ذاك النبي الذي ابتلاه الله سنوات طويلة فصبر حتى قال الله عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أما الاعتراض على القضاء والقدر ولوم رب العالمين فلهم فيه النصيب الأوفر يقول قائلهم في أغنيته يقول ليه القسوة ليه ليه الظلم ليه ليه يا رب ليه هكذا يتهم الله عز وجل بالقسوة والظلم وهذا المغني هو الآن تحت أطباق الثرار الله أعلم ماذا يفعل به نسأل الله لنا ولكم حسن القاتمة والستر في الدنيا والآخرة ومنهم من يصرح أنه مستعد للذهاب إلى جهنم ما دام مع محبوبته وكأن الجنة والنار تحت تصرفه يقول أحدهم في أغنيته يتعيش وإياي في الجنة يا أعيش وياك في النار بطلت أصلي وأصوم بدي أعبد سماك لجهنم ما نرايح إلا وأنا وياك وآخر يقول في أغنيته علشانك أنت أنكوي بالنار وألقح جثتي وأدخل جهنم وأقول آه يا لهوتي وثالث يقول في أغنيته خذلك الجنة وعطيني النار ما دام هذا كل ما تشتهينه ومغنون يستهزئون بالعبادات والصلوات تقول أحدهم صوتك ذكرياتي وعدتي وصلاتي بل حتى منزلة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون ادعوا الوصول إليها بالغناء كما يقول أحدهم يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداءا للمحبوب بل لهم مخالفات في العقيدة كقول أحدهم جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب اجتمل هذا الكلام على جلوس هذا الفاجر مع امرأة كاهنة مشعوذة تقرأ الفنجان وتدعي علم الغيب بل اجتمل على الكذب على الله في بأنه كتب الحب على هذا الرجل وفي أغانيهم من الاستغاثة بغير الله ونداء الأموات الشيء الكثير يقول قائلهم وهو يصف لما فارقه المحبوب ماذا فعل؟ يقول فقلت مدد يا نبي مدد أما الحلف بغير الله وهو كثير كقولهم في أغانيهم وحياتك وحياة عينيك وآخر يقول في أغنيته يقول مقدرش على كده ومقام السيدة يحلف بقبر السيدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ويشيع عند المغنين سب الدهار والساعة والزمان والعمر كقولهم الله يلعن اليوم ملعونه الساعة وقول الآخر كتاب حزين كله مآسي جابني في زمن غدار قاسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهار ثم هم يعتدون على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ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 أيها العقلاء لقد اعتدى هؤلاء المغنون على الشريعة وما أبقوا عزيزاً إلا أذلوه ولا غالياً إلا لطخوه أصلاً أيها العقلاء لو تأملتم من الذي يكتب كلمات الأغاني من الذي يكتبها ابن تيمية ابن القيم ابن باذ ابن اعتامين الألباني كتب كلماتها في الغالب شاعر فاجر إما عاشق ماجن أو فاسق خائن أو ضال لا يسجد لله سجده وقد يكتب الكلمات نصراني ويلحن غنيها فاجر أو فاجرة وإن شئت فانظر إلى أشريطة الغناء وقرأ اسماء المغنين ستجد من بينهم نصارى سواء من نصارى العربي أو غيرهم وستجد لا دينيين وستجد فجرة كفره لا يصلون ولا يعظمون الدين ولولا الحرج والله لذكرت لكم بعض اسمائهم أيها الأحبة الفضلاء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 قال صلى الله عليه وسلم من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة فلا يكاد يجمع للعبد بين لذائد الدنيا المحرمة ولذائد الآخرة الدائمة فمن تلذَّد في الدنيا بشرب الخمر ولبس الحرير وسماع الغنى خشي عليه أن يحرم من هذا كله في الآخرة ومن تعلَّقت نفسه بالجنات وما أعد الله فيها من المتع هانت عليه جميع متع الدنيا قال الله تعالى ويوم تقوم الساعه يوم اذ يتفارقون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضه فهم في روضه يحبرون يحبرون الحبره هي اللذة والسماع قال ابن عباس رضي الله عنهما في الجنة شجرة على ساق قدر ما يسير الراكب في ظلها مئة عام فيتحدثون في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهوى الدنيا فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الأغصان بكل لهو كان في الدنيا وقال محمد بن المنكدر إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأنفسهم عن مجالس اللهو ومزامير الشيطان أسكنوهم رياض المسك ثم يقول للملائكة أسمعوهم تمجيدي وتحميدي قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز دوائب الأغصآني فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان وهل لديك السماع فإنه ملئت له الأذنان بالإحسان وهل لدياك السماع وطيبه من مثل أقمار عليك وَهَلْ لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ فَكَمْ بِهِ لِلْقَلْبِ مِنْ طَرَبٍ وَمِنْ أَشْجَآنِ وَهَلْ لِذَيَّاكَ السَّمَاعِ وَلَمَا أَقُلْ ذَيَّاكَ تَصْغِيرًا لَهُ بِلِسَانِ وقال شهر بن حوشب رحمه الله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 حين يسمعون كلام الرب جل جلاله وسلامه عليهم وخطابه ومحاضرته لهم ويقرأ عليهم كلامه فإذا سمعوه كأنهم لم يسمعوه قبل ذلك فنزه سماعك ان أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان لا تؤثر الأجنى على الأعلى فتحرم ذا وذايا ذلة الحرمان إن اختيارك للسماع النازل الأجنى على الأعلى من النقصان والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبد والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بررحمن فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان فإذا تعلق بالسماع يصاره عبدا لكل فلانة وفلان حب الكتاب وحب الحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن الحان قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنا يستوي القوتان يا لذة الفساق نستك لذة الأبرار في عقل ولا قرآن فيا سامع الغناء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 يا سامع الغناء ما قرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا سامع الغناء تصور نفسك وأنت بين زملائك في لهو وطرب وإعراض ولعب وفجأة إذ خسف الله بكم الأرض أو مسخكم قردة وخنازير كما توعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغناء فما موقفك ما مصيرك كيف يكون جوابك أمام الجبار جل جلاله وأنت على هذا الحال يا سامع الغناء أرأيت لو سلب الله سمعك فصرت تقعد بين الناس لا تدري عنهم إذا تكلموا ولا تفهم مرادهم إذا ضحكوا تتلفت بينهم بعينيك أو تشير لهم بيديك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى يا سامع الغناء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 فجعل يردد ابيات من الغناء فاعاد عليه التلقين يا فلان قل لا اله الا الله فجعل يردد الاغاني فلما ثقل لسانه عن ترديد الكلمات جعل يردد الالحان يقول تنتنا تنتنا تنتنا حتى خرجت روحه من جسده وهو إنما يلحن ويغني أما في عصرنا فيقول احد العاملين في امن الطرق كانت مهنة الأمن ومراقبة السير تعودت على مشاهدة الحوادث والمصابين ذات يوم كنت في دورية أراقب الطريقة معي أحد الزملاء وفجأة سمعنا صوت ارتطام قوي التفتنا فإذا سيارتان قد ارتطمت وجها لوجه بشكل مروع أسرعنا لإنقاذ المصابين حادث لا يوصف في السيارة الأولى شخصان في حالة خطيرة أخرجناهما من السيارة والدماء تسيل منهما وهما يصيحان ويتأوهان وضعناهما على الأرض أسرعنا لإخراج صاحب السيارة الثانية وجدناه قد فارق الحياة عدنا للشخصين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 بدأ يرددان كلمات من الأغاني لم أستطع أن أتحمل الموقف بدأت أنظر إليهما وأن تفض وصاحبي يكرر عليهما يرجوهما قولا لا إله إلا الله وهما على حالهما حتى بدأ صوت الغناء يخف شيئا فشيئا سكت الأول تبعه الثاني لا حراك فأرق الحياة حملناهما إلى السيارة مع المية الأول أخذنا نسير بها بهؤلاء الموت الثلاثة صاحبي مطرق لا يتكلم فجأة التفت إلي ثم حدثني عن الموت وحسن الخاتمة وسوئها ثم وصلنا إلى المستشفى وأنزلنا الموت ومضينا إلى سبيلنا أصبحت بعدها كلما أردت أن أسمع الأغاني برزت أمامي صورة الرجلين وهما يودعان الدنيا بصوت الشيطان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 بل هو على ما يبدو على مشارف الموت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 في ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أمصدت أنا وزميلي لسماع ذلك الصوت الرخيم أحسست برعشة في جسدي فجأة سكت ذلك الصوت التفتت إلى القلب فإذا به رافع أصبع السبابة يقول لا إله إلا الله ثم انحنى رأسه أوقفت السيارة قفزت إلى الخلف لمست يده أنفاسه قلبه حركته لا شيء فارق الحياة أخذت أنظر إليه وأنا أبكي التفت إلي صاحبي صرخ بي ماذا حدث؟ قلت مات الشاب مات وهو يقرأ القرآن مات انفجر صاحبي باكيا أما أنا فلم أتمالك نفسي أخذت أشهق ودمعي لا تقف أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرا واصلنا سيرنا إلى المستشفى سألنا أهله عنه فإذا هو قانت انا الليل وأطراف النهار أما يعتبر بذلك أولئك الذين يسمعون الغناء في سياراتهم وفي أسفارهم بل من سماعات في آذانهم وهم يقودون دراجاتهم أو يركبون الطائرات أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدن الذين يرثون الأرض من بعد أهلها ألو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون يا سامع الغناء أما تعتبر بهذا قال عقبة بن عامر رضي الله عنه في بيان أحوال المسافرين على دوابهم قال من قرأ أي أثناء سيره كان رديفه ملك يعني يصحبه ملك ومن تغنى كان رديفه شيطان فأين الرجال؟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 قسم لازم لفاعله لا يتعدى إلى غيره كشرب الخمر والنظر الحرام وقسم يتعدى إلى الغير كالغناء والزنا وما تفعله أنت أيها المغني الآن هو من القسم الذي يتعدى إلى الغير فعليك وزرك ووزر من سمعك أو سمع شريطك إلى يوم القيامة وطوبا لمن مات وماتت معه سيئاته وويل لمن مات وعاشت سيئاته بعده خمس سنين وعشر سنين وعشرين سنة فهل تتحمل هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا وقد جعل الله لك عينين ولسانا وشفتين هل يكون جزاؤه منك أن تحاربه بها بدل أن تسخر هذا الصوت لقراءة القرآن والتغني به والبصر للنظر في المصحف واليدين والرجلين للصلاة سخرتها في إقامة المنكر ودعوة الناس إليه وبصراحة مات من مات من المغنين وقد كنت تجتمع معهم في الدنيا هل تتمنى أن تجتمع بهم في مكان واحد يوم القيامة لا أدري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 الذي أنطق كل وهو خلقكم أول مروه وإليه ترجعون أيها المغني هل سمعت عن زاذان الكندي كان مغنيا كان صاحب له وطرب فجلس مرة في طريق يغني ويضرب بالعوت وله أصحاب حوله يطربون له ويصفقون مر بهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأنكر عليهم فتفرقوا فأمسك ابن مسعود بيد زاذان ثم هزه وقال يا غلام ما أحسن هذا الصوت لو كان بقراءة القرآن ثم مضى فصاح زاذان بأصحابه وقال من هذا؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم فبكى زاذان ثم قام وضرب بالعود على الأرض فكسره ثم أسرع فأدرك ابن مسعود وجعل يبكي بين يديه فاعتنقه عبد الله ابن مسعود وبكى وقال كيف لا أحب من أحبه الله ثم لازم زاذان ابن مسعود حتى صار إماما في القرآن بعد أن كان إماما في المعازف والألحان فاعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل ثم أقول ألا تخاف وأنت تهيج المشاعر والشهوات وتحرك الغرائز واللذات ألا تخاف أن يبتليك الله في عرضك في ابنتك أو زوجتك وربما ابتلاك بأختك وقريبتك وأنت رجل مسلم نعلم أنه لا تزال فيك غيرة على محارمك ذكر الخطاب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 رآه أبوها من إحدى النوافل فسكت فلما عاد الولد بدأ يحدث أباه بما رآه وباع واشترى والأب مطرق ساكت حتى إذا فرغ الولد قال له أبوه ألم أقل لك أن تحفظ عرض أختك في سفرك قال الولد وماذا فعلت قال اصدقني هل تعرضت لامرأة في سفرك قال الشاب نعم أصبت من امرأة قبله فقال أبوه نعم دقة بدقة ولو زدت زاد السقار ومن يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا نبيبا فافهمي أسأل الله تعالى أن يهدي جميع المغنين وأن ينقلهم من غنائهم إلى طاعة ربهم والدعوة إلى دينهم ورسالة ثالثة أبعثها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 الذين يرفعون أصوات الغناء من سياراتهم أو من أجهزة التسجيل في الحدائق والمنتزهات إلى هؤلاء جميعاً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 قال سعد بن ابي وقاص يوما للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوه فقال له صلى الله عليه وسلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل الا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال عز وجل يا ايها الرسل كلوا الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث اغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأذنه فأنا يستجاب لذلك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها ذكر ابن رجب في ذيل الطبقات في ترجمة القاضي أبي بكر الأنصاري البزاز أنه قال كنت مجاورا بمكة حرسها الله وأنا رجل فقير فأصابني يوما جوع شديد فخرجت من الحرم أبحث عن طعام فلم أجد فبينما أنا أسير وجدت كيسا من حرير مشتودا برباط من حرير فاخر فأخذته وجئت به إلى بيتي حللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ إن لم أرى مثله قط فربطته وأعدته كما كان وحفظته في البيت ثم خرجت أبحث عن طعام فإذا بشيخ من الحجاج ينادي ويقول من وجد كيسا صفته كذا وكذا وله خمسمائة دينار من الذهب جائزة فقلت في نفسي أنا محتاج وجائع فأخذ هذه الجائزة وأرد إليه ماله وعقده لأن ثم بعد ذلك أتوب قلت في نفسي أنا محتاج وجائع فاخذ هذه الجائزة وهذه الدنانير لأن بها وأرد له كيسة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 قال لابد أن تأخذ وألح علي وأنا والله أحوج ما أكون إلى ذلك المال فأقسمت ألا آخذ درهماً واحداً وتركتها لله فمضى الشيخ وتركني وأكمل حجه ورجع إلى بلده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 فإذا فيها قوم مسلمون وإذا هم جهلة أميون لا يقرؤون ولا يكتبون فذهبت إلى مسجدهم وصليت وقمت أقرأ القرآن فلما رآني أهل المسجد اجتمعوا إلي فلم يبقى في الجزيرة أحد إلا قال لي علمني القرآن فعلمتهم القرآن وحصل لي منهم خير كثير ثم رأيت في مسجدهم مصحة قديما ممزقا فأخذته وأصبحت من أوراقه وجلست أقرأ فيه فقالوا لي عجبا أتحسن القراءة والكتابة قلت نعم قالوا علمنا قلت لا بأس فجاءوا بصديانهم وشبابهم فأخذت أعلمهم وحصل لي من ذلك خير كثير ورغبوا في بقائي معهم فقالوا لي عندنا جارية يتيمة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 فبقيت معها مدة من الزمن فكانت خير امرأة ورزقت منها بولدين ثم توفيت فورثت العقدة انا وولداي ثم نزل بولدي نازل فمات فورثت العقدة منهما فبعته بمئة ألف دينار قال ابن رجب ونازال هذا القاضي ينفق أموالا عظيمة فإذا سئل من أين لك هذا المال قال هذا من بقايا ثمن العقد المبارك ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها ورسالة أخيرة إلى فريق من أحبابنا طهروا أصماعهم من الغناء لكنهم انشغلوا بسماع آخر وهم المبالغون في استماع الأناشيد الإسلامية نعم أنا لا أنكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع الأشعار وربما سمع الحداء في الأسفار لكنك لو تأملت في الأناشيد الموجودة اليوم لوجدت فيها توسعا كثيرا وعموما يمكن تقسيم الأناشيد إلى ثلاثة أقسام الأول أشعار راقية تحث على الجهات ومعالي الأخلاق ويتغنى بهذه الأشعار رجال ينشدونها بألحان جاده ليس فيها تغنج ولا آهات فهذه لا بأس بسماعها على ألا يكثر المرء من ذلك بل لو سمعها أحيانا في سفر ونحوه فلا بأس القسم الثاني أشعار فيها معاني الحب والغرام وآهات الفراق وإن كانوا يسمونه حبا في الله ويجدها شباب ينعمون أصواتهم ويكثرون من المؤثرات الصوتية ويبالغون في ذلك حتى تكون ألحانها أشبه بألحان الغناء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 أسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعاً بما سمعنا وأن يعيدنا من منكرات الأسماع والأبصار آمين كما أسأل الله تعالى أن يجزي الإخوة الكرام الذين قاموا بالتنسيق لهذه المحاضرة خير الجزاء وأن لا الله تعالى الأجر والتواب كما أسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم عز الإسلام والمسلمين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 رب العالمين اللهم أقم في فلسطين راية الجهاد واجعل قائدهم فيها حبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام هذا والله تعالى جل وأكرم وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع جدة شارع الستين برج الستين هاتف رقم ستة ستة 847 و66 84 898 صندوق بريد رقم 112488 الرمز البريدي جدة 21371 تم هذا العمل بستوديو الرباط الاخراج الفني والهندسه الصوتية طارق جابر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته